بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتم الله نطفة مظهرة بأيدي سفارة كرامه برا وتنزل آسال ماكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فصدقوا ثم السبيل يسرى ثم ماته فكبر ثم لا شيء شوى وزeyt oğlu ve kulu haddaima olur ve fakia oğlu ve babat alma